له أشهد أن محمدا عبده ورسوله هنستكمل إن شاء الله من كتاب تسليت المصاب بما في البلوى الله يكرمك يا رب العالمين أخونا ابن النور الإسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين يا رب تحملوا الكتاب احنا كده وقفنا عند صفحه 20 صفحه 20 وهنحملها ان شاء الله دلوقتي اهوت علشان اخواننا واخواتنا يتابعوا معانا باذن الله حياكم الله اخواننا الكرام واخواتنا في اللهيات وان الله سبحانه وتعالى يتقبل منا عمل كل صالح علينا وعليهم لحظه يا سلام عليكم ده يا اخ سيد عامل ايه لا خير ان شاء الله تحت امرك الباسورد بتاعي <تصفيق> اه لا ما لوش باسورد انتر انت اعمل انتر اعمل انتر بقول لك اعمل انتر مالوش كلمه سر اه هم لا بس انت دوس انت رغم انو كلمه سر حاول فيها كده ماشي ماشي يا باشا عم تحت امرك زعيم تحت امرك ماشي بيه سلام عليكم معذبه يا ماما ومما يتسلى به المصاب ان يتعلم ما كان يفعله الصحابه والتابعون اذا نزلت بهم المصائب اذا نزلت بهم المصائب تعال نشوف عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لابي طلحه قال فمات قال فمات وابو طلحه خارج فلما رات امراته انه قد مات هيات شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحه قال كيف الغلام قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحه أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك في ليلتكما لعل الله أن يبارك في ليلتكما قال سفيان فقال رجل من الانصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القران كلهم قد قرأ القران وفي بعض الروايات أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله وهو الذي كان من سلالته الاخوه القراء سبحان الله فهذه امراه قد تصبرت ورضيت واحتسبت لفقد صبي لها فنالت دعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ببركتها تسعة من ذريتها قد ختموا القرآن فليتأسى الشخص منا بما فعلته هذه المرأة الصالحة لعض الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء وليتعلم أوصاف السابقين الأولين ويتعلم ان الرجال اولى بهذا الصنيع ايضا هذا الحديث بالمناسبه رواه البخاري رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه وفيه قصه تحنيك الصبي وقوله هيأت شيئا قال الكرماني اعد طعاما لابي طلحه واصلحته وقيل هيأت حالها وتزينت قال الحافظ بل الصواب ان المراد هيأت امر الصبي بان غسلته وكفنته كما روى في بعض طرقه صريحا وقوله فلما اصبح اغتسل أي كناية عن الجماع. يعني تعالوا بنا يعني نستلهم العبر والعظات من هذا الحديث الكريم. سبحان الله. أول حاجة جماعة أن المرأة تثبت. أن المرأة تثبتت وتصبرت ولم تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ولم تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ده أول استفادة من هذا الحديث ثانيا ثانيا أنها لم تقابل زوجها بما يكره سبحان الله وهذا نتعلم منه حسن صنيع هذه المراه عند الازمات يبقى كل زوجه تتعلم لما جوزها يجي من بره وخاصه من سفر طبعا من سوء الادب انها تتلقاه بالمصائب والمشاكل وتنقص عليه حياته بهذا الاستقبال البغيض فلا بد وان تنتظر حتى يهدأ نفسه حتى تهدأ نفسه وتستقر واشرب بيت شاي او يتغدى او يتعشى وبعد كده تبدا تكلمه في كلام عام وبعد كده تطلب ما تريد لكن ما ينفعش ليس من الادب ومن الذوق. إن أول ما يخش من الباب إحنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. ودالأسف الشديد عندما يقال يعني مش دلوقتي طب أنا هقول لك يقول لك إيه تبقى جابت بقازك طب ما أنا هقول لك إمتى ما إمتى تبقي أشفضنا بعد كده لا اللي بيعايزه كمان طب حاجة من حد لابد وأن يقتنص الفرص وطبعًا يعني حتى المدير المدير مش أي وقت تطلب منه طلب في اوقات ما ينفعش يعني يطلب الانسان منه من المدير بتاعه طلب يعني حتى الواحد عشان يصل الى مقاربه ومطالبه سبحان الله يعرف السكرتير فيقول السكرتير ايه هو النهاردة المدير مزاجه كويس ولا متعكر طبعا يا جماعة هذه من الخبرات الحياتية ان التعلم ايضا من هذا الحديث فاقرب طريق للمدير بيبقى معروف السكرتير بتاعه او المقرب اليه فيقول له هل مزاجه النهارده كويس ولا متضايق فيقولك لا ده اوعى تخشه دلوقتي لان في مشكله كذا وكذا في الشغل أرفاه او في تفتيش جاي أرفه فطبعا ليس من الحنكه ان الانسان يخش في الوقت ده سبحان الله بدخل ايه يقولك يعني يخبط في الحلل فالإنسان يا جماعة يخلي باله خلي باله كويس جدا جدا جدا واخدين بالكم مش اي وقت يبقى يكون مناسب للكلام مع المدير خلاص في اوقات يقولك خلاص ده ايه روح له دلوقتي ده ادخله دلوقتي ده مزاجه عالي العالي سبحان الله فالإنسان يختنص هذه الفرص ودي أمر من الأمور المهمة جدا جدا جدا يعني. كذلك برضا جماعة مش أي وقت يبقى مناسب فيه أن الواحد يتكلم مع زوجه فمش كل وقت يبقى مناسب أن الزوجة تتكلم مع زوجها وخصوصا في الأمور اللي فيها مديات أو الأمور اللي فيها مشاكل أو الأمور اللي فيها طلبات أو سفر أو مشابه ذلك فلا بد من اختيار الأوقات والزوجة برضو تتعلم تعلم أولادها يا أولاد مش وقت إن إحنا نطلب حاجة دلوقتي من من أبيكم لأنه الوقت ده راجع تعبان فده أول درس حياتي نتعلمه من هذه المرأة الصالحة طيب يبقى أول حاجة التصب أنها صبرت نفسها بالله سبحانه وتعالى ورد الفعل كان طيبا وليس فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى ولكنها قابلت أو سبحان الله يعني قابلت زوجها بما يحب سبحان الله وتهيأت له حتى يعني في بعض الروايات حتى يعني تلطفت بك أي كناعي أي جماعي ده مش وقته سبحان الله ولكن هذا هذا الفعل من حسن تصرف هذه المرأة وأنها تربت على الإيمان وعلى الإسلام طيب ما جزاء ما, ما جزاء هذه المراه في الدنيا قبل الاخره طبعا في بعض الروايات شيخنا يقول لك ايه يعني ابو طلحه ذهب يشتكيها الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني هذه المرأة يعني كيف يشتكيها النبي يا سبحان الله يعني في منتهى الحكمة وفي منتهى الوعظ وفي منتهى الحكمة وفي منتهى حسن التصرف رسول السلام قال لعذ الله أن يبارك لكما في ليلتكما سبحان الله دعاها دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وللرجل أن يبارك لكما في ليلتكما سبحان الله يبقى نتعلم نتعلم سقط تماما يحصل مشكلة معك في بيتك في شغلك مع جرانك في أي, أي موضوع في أي أمر اهرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتأفف ولا تتدجر ولا تنهر ولا تسب ولا تلعن ولكن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حاجة حصلت في عربيتك في الكمبيوتر في الشغل في الجهاز في المكينة واخدين بالكم حتى لو في الألم تقول يعني الحمد لله على كل حال ليكن ديدننا الحمد لله على كل حال لكن لا نقابل قضاء الله سبحانه وتعالى بالسب واللعن ايضا ولا نقابل قضاء الله سبحانه وتعالى بالمعصيه يعني مثلا واحد أرفان ومداين ما ينفعش يقابل قضاء الله سبحانه وتعالى بالمشكله بانه يذهب الى المعصيه حتى من القواعد المهمه لا تستعن على قضاء الله بمعصيه الله لا تستعن على قضاء الله بمعصية الله نقول لا بل استعنى على قضاء الله بطاعة الله استعنى على قضاء الله بقيام الليل استعنى على قضاء الله باللجوء إلى الله إنا لله وإنا إليها رجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها اسمع باء الحريس قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. في العاقبة واحد مبتلى بمدير سيء أو بزوجة سيئة أو بإمن طالح أو أو احكي أقول بقى مبتلى بأي شيء من الأشياء. إذا لجأ الى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف له. أن يخلف له وقاعدة مهمة جماعة لابد أن نعلمها أن الإنسان قد يبتلى في عده أمور ويعافيه الله سبحانه وتعالى من أمور أخرى واخدين بالكم يعني مثلا واحد ممكن يكون مثلا نظره كويس الحمد لله لكن مبتلى في سيارته مثلا أو مبتلى يعني بلاش يعني ممكن يكون نظره كويس والحمد لله ولكن مبتلى بإنه واسب بينسى بسرعة سبحان الله واحد تاني تبص نظره ضعيف ولكن يعني سبحان الله يعني بيحفظ بسرعة فهذه أرزاق الله سبحانه وتعالى يعني يوزعها على الخلق كيف يشاء وكلهم بحكمة وكلهم بحكمة يعني ما تلاقيش واحد كامل ممكن واحد يكون مثلا مبتلى في أولاده لكنه معافى في جيرانه أو العكس أو العكس ممكن يكون معافى في جيرانه ومعافى في أولاده ولكن مبتلى في عمله في مصدر رزق يعني وهكذا طيب وروى سعيد بن منصور ان ابن عباس نحاول بس نرفع الصفحة رقم 22 دلوقتي بس ربنا يسهل ميبقاش فيه في وروى سعيد بن منصور ان ابن من عباس رضي الله عنهما نعى اليه اخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فنخى ثم صلى ركعتين فاطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي الى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره يعني الصلاه اي شاقه الا على الخاشعين فالانسان منا إذا لم يخشع في صلاته كانت كالجبل كانت شاقة جدا وحتى نحقق الخشوف الصلاة فننوع من الأذكار يعني ممكن نبدأها من الأول كده يعني أن الواحد يعني قبل الأذان يستعد ولو بعشر دقائق ما يكونش الاستعداد ما يكونش ما يكونش استعداد المرء للصلاة قبل يعني أو عند بدء الأذان. لا استعد للصلاة قبل الصلاة بعشر دقائق. والحمد لله دلوقتي المباهلة موجودة وتقدر انها تنبهك قبل الأذان بعشر دقائق أو خمس دقائق حسب ما تحدد في البرنامج. خلاص. أيضا الإنسان منه يحاول إن هو يعني يصلي السنة في المنزل ويذهب إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد وتقرأ القرآن وممكن واحد بهذه الطريقة أن يستطيع أن هو يذهب إلى المسجد مبكرا يستطيع أنه يتمم الجزء اليومي في يومه هذا يعني عشر ده كل يوم ممكن يقدر يتم إن شاء الله الورد بتاعه طيب إن الواحد ينوع في الصلاة ينوع في الأذكار ينوع في الأذكار أيضا الإنسان ممكن يقرأ بتماعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برحته خلاص الرحمن الرحيم وهكذا يدعو في السجود يدعو في السجود بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه آه خلاص استغل الركوع السجود يستغل ما قبل التسليم وبعد التشهد الاوسط في الدعاء وبعد كده يروح يحاول ان يختم في المسجد ويروح البيت يصلي السنه لا تجعل بيوتكم مقابر طيب ده حتى تحقق مبدا الخشوع في الصلاه طبعا نقول يعني بقدر الامكان تحاول تصلي في المسجد صلي في البيت ليه صلي في البيت للنساء او اللي عنده عذر او اللي عنده عذر مثلا تعب او ما شابه ذلك اه سبحان الله فالانسان منه يحافظ على الصلاه في المسجد اما النساء فبيصلوا في البيت لكن واحد رجل بيصلي في البيت نقوله بتصلي في البيت ليه هو انت ست طيب ورواه الحافظ ابن عساكر انه مات لرجل من السلفي طبعا احنا بنركز دلوقتي على المصائب فطبعا لكن احنا عايزين لو كنا عايزين نتكلم عن الخشوع ده في كتاب 33 سبب لخشوع في الصلاه لفضله الشيخ المنجد حفظه الله وكنا خدناه قبل كده سلسله كيف تخشع في الصلاه لما اراد أن يستزد في أمر الخشوب وروى الحافظ بن عساكر أنه مات لرجل من السلف ولد فعزاه سفياء بن عيينة ومسلم بن خالد واخرون وهو في حزن شديد حتى جاءه الفضيل بن عياض فقال يا هذا أرأيت لو كنت في سجن وابنك فأفرج, فأفرج عن ابنك قبلك كنت تفرح قال بلى قال فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك فسري عن الرجل وقال تعزي طيب طبعا الأمر ده يعني برضو هذا الـ هذه الـ أو هذه الرؤية بس ما حد يفعلنا بس اللوحة الله يكرمكم اه بالنسبه اخونا بيسال هنا او بي... اللي واحد طبعا لو مريض يصلي وهو نائم او يصلي بعينيه نعم كلام سليم ولما اشح ما أش حد يوضيه ولا حد يئممه يصلي من غير وضوء لو ملاش حد يوضيه سبحان الله بس ما حدش يسيب الصلاه بس ما حدش يصيب الصلاة، يعني هو يتأمم، مش مش لا حد يأممه، هو يتأمم، مش, مش لا حد يأممه يصلي بدون وضوء، هكذا قال العلماء، اه كلام سليم، نعم كلام سليم. ومش قادر يحرك اي حاجه صابعه لاي حاجه يحرك عينيه خلاص كده يحرك عينيه سبحان الله اهم حاجه لا يترك الصلاه لا يترك الصلاه طيب هنا بقى يعني الجزئيه اللي احنا عايزين نركز عليها هنا هوت في الحافظ ابن عساكر أذكر هذه الرواية دولي باه الفضيل بن عياض لما جاء وقال له إيه؟ أرأيت لو كنت يا هذا رأيت لو كنت في سجن وابنك في سجن وابني وابنك فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت تفرح طبعا هنا ضرورة ان الإنسان منه يلجأ إلى أهل الصلاح دي مهمة حتى يقول لك إيه حتى يقول لك بأصدقائك تعرف أنا أعرف سامح لما أو يعرفوا من هو سامح لما يشوفوه ماشي مع مين الترع على أشكاليات طقم معروفة أنا أعرف سامح بأصدقائه أعرف سامح بجلسائي سبحان الله فسبحان الله كلمة واحدة شوف هنا ايه يعني يا هذا أرأيت عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر اثناشر تلتاشر أربعتاشر راس أربعتاشر كلمة أربعتاشر كلمة دول يا جماعة سبحان الله يعني كانت قادرة على أنها تنتص ما عند الرجل عند فراق ابنه سبحان الله قال له قال له بلى رح قال واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن كلمات أخرى فسرية عن الرجل سبحان الله عشان كده يا جماعة كلام العلماء وكلام الصالحين له آثر بالغ. وحدا ما مشاهد حاجة بقواه يا محمد. حد مشان حاجة قواه. أنا مشكلة عن شافه في درس. آه كل شيء ما اللهم شو رب العالمين. ماشي. فالإنسان مننا جماعة هنا يخلي باله لا أنا هنا بس أنا هنا بس عنو غرفة تانية ويا تمن فالإنسان مننا جماعة ينتقي جلسائه ينتقي جلسائه أيضا طبعا بس طبعا في بعض مشكلة جماعة بنقابلها ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع في غاية الأهمية اللي هو العزم طبعا من الأشياء التي يقع فيها كثير من الناس خلفات الشرعيه موضوع موضوع العزم أسلي يعملوا الصوان وما شبه ذلك بنقول طبعا إن هذا هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله ما هي إلا مخالفة شرعية سبحان الله ده رقم واحد تاني حاجة أنها تجدد الأحزان سبحان الله تجدد الأحزان طيب السلام عليكم ومن المخالفات الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس موضوع اللي هو العزة يعمل الصوان وما شبه ذلك وهذا مما يخالف فيه الناس السنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتنا على السنة يا رب العالمين طبعا هذه مخالفات شرعية وصوان وقارئ كل هذا ما انزل الله بهم السلطان برقم واحد رقم اتنين ان هذه الامور تجدد الاحزان السنه ان يبقى فيه دفن والعزاء قاصر على تشيع الجنازه وفقط وان لله وإن اليه رجعون وسلام عليكم وعليكم السلام بس ولما بتقابلوا بتعزيه لكن يعني تقام هذه الامور يعني سبحان الله فيها من المخالفات الشرعية ما الله به عليم وطبعا العلماء تكلموا عن في هذه الأمور تماما العلم أيضا لما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير طبعا كان سبحان الله يعني عروة بن الزبير هذا حسده أحد الأمراء حسده أحد الأمراء فسر في جسده الأكلة في رجله الأكلة اللي هو بيسموها الأكلة كده دلوقت بيسموها بال... يا ربي بيسموها ايه بسمحين الغرغرينة الغرغرينة طبعا بيبقى الغرغرينة نتيجة الولايكم السلام روح كده بيبقى الواحد مثلا جاله جرح جاله جرح الجرح ده طبعا لو ما مليحقوش مثلا بمضاد حيوي او بكحول او ما شابه ذلك فيؤدي الى ان الميكروبات بتبدا تشتغل وبتنمو فان ترك على هذا الحال سبحان الله يعني نسال الله سبحانه وتعالى عفو العافيه ممكن الميكروبات دي تسري في الرجل فيؤدي ذلك الى ان الرجل لابد ان تبطر تبطر من الجزء السليم واخدين بالكم يعني معروف مثلا ايه والله الحترية بيزة يقطع عندي جزء كمان من حتة السليم خلاص اه كلام سليم طبعا يعني سبحان الله يعني في قديما لم يكن هناك مطهرات وما شابه ذلك ف كان كثير جدا من الناس تموت بالاكلة او الغرغرينة نظرا لانه لم يوجد, كم يوجد مطهرات او ما شبه ذلك يعني انا اقول لكم الامام صاحب الفتح فتح الباري تخاله ماد بالاميبة ماد بالاميبة اللي هو مرض الزحار وده يعني سبحان الله يعني الشفاء منه كان بإندوسيد بفرازول بي أو ما ذلك فرزول أو إنتروكين سبحان الله فقالوا له لو سقيناك شيئا كلا لا تشعر قال إنما ابتلاني ليرى صبري إنما ابتلاني ليرى صبري سبحان الله. ومهما تسلى به المصاب ما روى عن السلف الصالحين في بيان فضل الصبر وثواب الصابرين. عن عمر بن عبد العزيز ان رضي الله عنه انه قال ما انعم الله على عبده نعمة فانتزعها منه فعاضه ما كانها الصبر. إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزعه منهم قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا يبقى الصبر الصبر وطبعا الواحد يتأسى بالقدوة يعني سبحان الله سبحان الله بعض الناس ولا حول ولا قوه الا بالله اراد ان يتاسى يتاسى بمن هو اسفل منه يعني يعني واحد مثلا بايظ مثلا تقول له يا اخي يعني ده ما ينفعش والكام ده ما قدرش ربنا يقول له ده كل واحد بيشرب سجاير ففيه غيرنا بيشرب حشيش يا سلام يا سلام سبحان الله مصيبه سوده يعني من اراد ان يتاسى فليتاسى بمن قد مات ومن اراد ان يتاسى يتاسى بمن هو في القمم وليس في الحفر وعن يونس بن زيد قال سالت ربيعه بن ابي عبد الرحمن ما منتهى الصبر قال ان يكون يوم تصيبه المصيبه مثل مثل قبل ان تصيبه يعني قبل المصيبه زي بعد المصيبه طبعا الامور الان البيئه التي حولنا ولا حول ولا قوه الا بالله يعني تجعل الانسان يعني يعني لا يستطيع ان يطبق هذا ولكن يستعن بالله سبحانه وتعالى استعن بالله سبحانه وتعالى والله المستعان استعن بالله واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله من الثابتين على منهج النبوة قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قال صبروا عما امروا به وصبروا عما نهوا عنه صفحة رقم 24 دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> فيها يا جماعة درس دلوقتي في الغرفة ولا مفيش حد وقال بعضهم اخدعوا هذه النفوس فانها طلعه الى كل سوء فرحم الله امران جعل نفسه خطاما وزماما فقادها بطامها الى طاعه الله مفروض هنا بخطامها صح بخطامها الى طاعه الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله دي بتالي هنا يا جماعه دي كده دي كده بخطامها صح اه دي بقى كده اهو هنا ديت على ما يبدو انها فيها تصحيح يعني صح بطوميها الى طاعه اللادي مش عارف بتاعها راحت فين طاعه دي دي وصرفها بزمامها عن معاصي الله خلاص دي بخطامها فان الصبر عن محارم الله ايسر من الصبر على عذابه سبحان الله شايفين الكلام الطيب شايفين الكلام الرائع ورام نبي حاتم في تفسيره عن خالد بن يزيد بن عياض ابن عقبه أنه مات له ابن يقال له يحيى فلما نزل في قبره نعم هي أنا إن أنا شاك فيها بس اللي هي بطامها اللي انا شاك فيها بس بطامها بخطامها يعني فهل ده صح يعني طامها هي هيها بخطامها آه والله اعلم نعم طيب فلما نزل في قبره غلطه موضعيه طيب ماشي صح صحر. ولا مش صح في مع طالب الجناين المظبوط كده ولا وقال بيتهيالي اه طيب وانت بايع طيب اذهب الله مستعان فقال قال له رجل وان كان لسيد الجيش فاحتسبه فقال والده وامنعني أحتسبه وكان من زينة الحاق الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات وقالوا الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر طيب طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر في صفحة 24 وعشرين الله سبحانه وتعالى أنا تقبل منا ومنكم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم اللقاء إن شاء الله. آمين رب العالمين. لكم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.